مع ح ص ة ج د ي د ة بفضل الله تعالى من حصص النحو ووصلنا بفضل الله تعالى إ ل ى باب التمييز وصلنا إ ل ى باب التمييز ا ل ت م ي ي ز هو السادس من ا ل أ س م ا ء ا ل م ن ص و ب ة لكن ما هو التمييز لو سالنا أ ل ن ا ش ي خ ا ب عشرون رحمه ل ل ه عن التمييز ل أ ج ا ب ن ا بقوله التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات لمن ل بهم من ا ومعنى ا ت و لمن بهم من الذوات اي ل م ب ن المبين لما خفي من الدوات مثلا عندنا طفل صغير نائم اسمه محمد دخلت أ خ ت ه الغرفه فوجدته يسيل بالعرق ف إ ذ ا قالت ا ل أ خ ت ل أ م ه ا سال محمد سال محمد وسكتت ولم تقل عرقا فقد بقيت ذات العرق خ ا ف ي ة على ا ل أ م وتتساءل ا ل أ م في نفسها سال دمعا سال دما سال ماذا ف إ ذ ا قالت ا ل أ خ ت سال محمد عرقا آه. فقد بينت ك ل م ة عرقا الذات التي كانت خ ا ف ي ة على ا ل أ م إ ذ ن التمييز وماذا هو اسم منصوب يبين ما خفي من الذوات ونقول للمؤلف رحمه الله ما أمثلة التمييز هي ما هي أ م ت ل ة التمييز فيقول نحو قولك تصبب زيد ع ر ق ا و ت ف ق أ بكر ش ح م ا وطاب محمد نفسى واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين ن ع ج ة وزيد أ ك ر م منك أ ب ا هذه ا ل أ م ث ل ة و أ ج م ل منك وجها هذه ا ل أ م ث ل ة التي ضربها لنا الشيخ من الشروم رحمه الله قال رحمه الله تصبب زيد عرقا م ع ن ى تصبب تصبب معناها ساله ف ك أ ن ه قال سال زيد عرقا إ ذ ن فعرقا ت م ي ز بماذا عرفنا أ ن ه تمييز ل أ ن عرقا اسم منصوب فسر ا ل لمن بهم من الذوات يعني هو اسم منصوب بين ما خفي من الذوات فلو قال سال زيد ثم سكت لقن ل ا يمكن أ ن يسيل باللعاب من فمه يمكن أ ن يسيل بالدم من أ ن ف ه يمكن أ ن يسيل بالدمع من عينيه وحين ادينت س ا ء ل س ا ل ع ا ب ا س ا ل د م ا س ا ل د م ا فحينما قال ز ي د س ا ل ع ر ا ق ا بينت لنا ك ل م ة ع ر ا ق ا ا ل ذ ا ت ا لتي كانت خ ا ف ي ة ع ل ي ن ا و هي ا ل ع ر ق و كذلك ت ف ق أ ب ك ر ب ك ر ش ح م ا ت ف ق أ ابما نمتلااااا أ ا م ت ل أ ف إ ذ ا قال أ ح د ه م ا م ت ل أ بكر ثم سكت قلنا يمكن أ ن ي م ت ل أ ولد ا ل ن ا ق ة بالغبار بالجراح بالقطران وليتساءلوا ا م ت ل أ غبارا ا م ت ل أ جراحا ا م ت ل أ قطرانا ا م ت ل أ ماذا ف إ ذ ا قال امتلا بكر شحما بينت ّ لنا ك ل م ة شحما الدات التي كانت خ ا ف ي ة علينا وهي الشحم إ ذ ن التمييز يبين ما خفي من الدواء ت تقول اشتريت عشرين غلاما. اشتريت عشرين غلاما. يعني لو قلت اشتريت كذلك وسكت غلاما غلاما لو حينما عشرين عشرين يعني عشرين لو قلت لكم اشتريت عشرين ما عشرين ماذا عشرين قلبا عشرين دفترا عشرين ضارا عشرين ماذا لكن عندما أ ق و ل اشتريت عشرين كتابا مثلا ك ت ا بينت ا ب لنا ك ل م ة كتابا ا ل م ش ي ّ ة وجمهور ن ح ا ت يقول إ ن التمييز ينقسم إ ل ى كم اه ينقسم الى كم نعم لم يكتمل المعنى حتى ي أ ت ي التمييز إ ذ ن التمييز ينقسم إ ل ى كم إ ل ى نعم إ ل ى قسمين تمام إ ل ى قسمين نعم تمييز ذات وتمييز ن س ب ة نعم تمييز ذات وتمييز ن س ب ة فما هو تمييز الذات تمييز الذات يقولون هو الاسم المنصوب الذي يكون بعد العدد آه تمام ويقولون التمييز المرفوض والتمييز ا ل م ل ح و ض كذلك التمييز المرفوض والتمييز المرحوض أحسنتم نعم <تصفيق> إذن تمييز ا ل د ا ت هو الاسم المنصوب الذي يكون بعد العدد أ و بعد الوزن أ و بعد المساحه وهو التمييز الملفوظ تقول ق ر أ ت في شهر واحد احد عشر كتابا كتابا يعني كتابا هو منصوب على ماذا منصوب على التمييز و أ ي نوع من التمييز هذا تمييز ا ل د ا ت أ و التمييز الملفوظ ل أ ن ه كان بعد ماذا كان بعد العدد كان بعد العدد نعم طيب كما جاء في ا ل ق ر آ ن إ ن ي ر أ ي ت أ ح د عشر كوكبا كوكبا فانفجرت منه ث ن ت ا عشر ة عينا و و ع د ن ا موسى ثلاثين ل ي ل ة نعم العدد نعم تماما ها؟ اذن او في قوله تعالى ان هذا خ ل ه تسع وتسعون نعجه ها؟ نعم اذن فكوكبا عينا ل ي ل ة ن ع ج ة الى غير ذلك تمييز لكن تمييز ماذا تمييز نعم إ ن ع د ة ا ل شهور عند الله اثنا عشر ة شهر نعم طيب تمييز الدات أ و التمييز المنفوض نعم وهكذا نقول في عينا ل ل ي ل ة ا ل ا خ ر ر فكلها تمييز يقول لك صديق في ا ل م د ر س ة عندي ر ط ل عسل عندي ر ط ل عسل إ ذ ا كل ما مر منعه تمييز العدد ن عندي م ع ركل عسل ويقول لك إذا فعسل هذا تمييز ذات ل أ ن ه كان بعد الوزن بعد الوزن, أه؟ بعد الوزن. نعم يقول لك أ ب و ك ز ر ا ع ت ه هكتارا قمحاً. قمحا نعم أه؟ فقمحا تمييز ذات ل أ ن ه كان بعد ا ل م س ا ح ة المساحة بعد نعم المساحة. تقول اشتريت عشرين غ ل ا م ة يعني العدد ع ن د رطل عسل يعني الوزن زرعت هكتار ا قمح ا يعني ا ل م س ا ح ة يعني المساحة يعني هذا هو تمييز التمييز ا ل م ل ف و ض أ و التمييز أ و تمييز الذات نعم وما هو تمييز ا ل ن س ب ة يقولون تمييز ا ل ن س ب ة هو الاسم المنصوب المنصوب التمييز ذ ي يكون قد ح و ل ن الفاعل أو المفعود أو ما أو أو م س ه ب ا ل ت م الملحوظ التمييز المحول من الفاعل التمييز ا ل م ح ونجد ل م الفاعل هذا واضحا في مثال المؤلف رحمه الله نعم تصبب زيد عرق أو عرقا نعم تصبب زيد عرقا بمعنى ماذا أ ي تصبب ماذا عرق زيد、آه. تصبب عرق زيد نعم فتحول منه إ ل ى تصبب يعني ا ل أ ص ل ه وتصبب عرق زيد فتحول منه إ ل ى تصبب زيد عرقا ومنه قوله تعالى واشتعل ا ل ر أ س شيبا يعني شيبا نعم تفقا شحم بكين ع م إذن واشتعل ا ل ر أ س شيبا هذا تمييز النسب او التمييز الملحوظ ل أ ن ه كان فاعلا وتحول منه إ ل ى تمييز و و ل ا ل أ ص ل هو واشتعل شيب ا ل ر أ س وتحول وتحول إلى التمييز محول من, من المفعول وذلك مثل قوله في ص و ر ة القمر وفجرنا الارض عيونا فعيونا تمييز ا ل ن س ب ة ل أ ن ه كان مفعولا متحول منه التمييز إلى、التميز. والاصل هو وفجرنا عيون الارض يعني عيون م ف ع و ل ن ف ع و ل به وفجرنا عيون الارض فتحول الى وفجرنا الارض عيون, وفجرنا الأرض عيون. جيد التميز الذي يكون بعد افعل التفضيل والتميز الذي يكون بعد افعل التفضيل والتميز ي النسبه ة ا مثل زيد أ ك ر م منك أ ك ر م على وزن أ ف ع ل تفضيل نعم زيد أ ك ر م منك أ ب ا إ ذ ن أ ب ا هنا ماذا تمييز النسوه و ت م ي ي ز الملحوظ لانه وقع بعد افعل ل ت ض ي ل بعد اسم التفضيل, نعم. بعد أفعل التفضيل أو اسم التفضيل. نعم. ومنه قوله سورة اسم التفضيل تعالى في صورة الكهف نعم في أ ن ا أ ك ث ر من كمالا ً و أ ع ز نفعها نعم و أ ع ز نفعها أ ن ا أ ك ث ر من كمالا ً و أ ع ز نفعها جيد فماذا ا ت ميز ا ل ن س ب ة لماذا ل أ ن ه وقع بعد أ ف ع ا ل التفضيل وقع بعد أي اسم التفضيل بعد اسم التفضيل وقالوا نحن أ ك ث ر أ م و ا ل ا ً كما في س و ر ة سبع نحن أ ك ث ر أ م و اموالا ل إذن ف أ ماذا؟ تمييز الملحوظ أو تمييز ا لماذا ن س ب ة ل لانه وقع بعد أ ف ع اسم ل التفضيل ا أو التفضيل نعم إذن تمييز ا ل ن س ب ة تمييز التمييز النسبة أو الملحوظ هو الذي يكون قد تحول من الفاعل مثل ماذا؟ عرقا تصبب زيد عرق. او المفعول مثل ماذا وفجرنا ل ا ر ض عيونا او يكون بعد افعال التفضيل او اسم التفضيل مثل انا اكثر منك انا اكثر منك ما لا انا اكثر منك ما لا ثم قال رحمه الله ولا يكون الا نكرة اهه ولا يكون إ ل ا نكره ولا يكون إ ل ا بعد تمام الكلام لا يكون التمييز إ ل ا نكره ملكت تسعين ن ع ج ة ولا نقول مثلا ملكت تسعين ا ل ن ع ج ة معرف لا ل أ ن التمييز لا يكون إ ل ا نكره نعم ولا يكون التمييز إ ل ا بعد تمام الكلام زيد أ ك ر م منك أ ب ا ولا نقول مثلا أ ب ا زيد أ ك ر م منك لا ل أ ن التمييز لا يكون إ ل ا في آ خ ر في آ خ ر الكلام فضل نعم الكلام إلا في آخر الكلام جيد طيب آخر たョウババジャイドンアラカー。チョウバマまアラブチョウババ。マぁ、アラブチョウババ。あぁ、タソブたんタソブバ。んフェルノマーディー。あぁ。なぁ、ルノマーディー。まブニョウルフェテドン。チョウバジャイドン。チョウバジャイドン。チョウバジャイン。チイドン。チョウバジン。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 تمييز تمييز منصوب ها وهناك من يقول تمييز ا ل ن س ب ة او تمييز م ن ح و ظ لانه تحول من الفاعل او مثلا منصوب ب ا ل ف ت ح ة وعلامه نصب ا ل ف ت ح ة الظاهره على اخر نعم اعراب آخر. اشتريت عشرين غلاما اشتريت عشرين غلاما اذن سمي ملحوظ هنا ل أ ن ه تحول قلنا تحول من تحول الفاعل من تحول من الفاعل, تحول من الفاعل. نادره نعم إ ذ ا قلنا تمييز ملحوظ لماذا ل أ ن ه محول من الفاعل لا محول م من الفاعل إ ذ ن ف ا في ا لاننا ح ق ق ق ي ي ة ل ل مرحوظ أ نلاحظه فقط بخلاف ا ل م ر ف و ظ له الفاظ م ع ي ن ة متى عندما نقول مرفوض نفهم العدد ونفهم الوزن ونفهم ا ل م س ا ح ة أ م ا ا ل م ر ف و ظ يلاحظ ذلك التحول الذي يطرا من الفاعل أو من او ل م ف ع ل أ و يكون بعد, أفعل يعني بعد اسم التفضيل ف ا ل م س أ ل ة تعتمد على الملاحظه اكثر مما تعتمد على أ ل ف ا ظ م ع ي ن ة بخلاف ت م ي ز التمييز الملفوظ هذا لا يتعلق إ ل ا بالعدد أ و الكيل أ و ا ل م س ا ح ة أ و الوزن مثلا <تصفيق> نعم. طيب إذن قلت اشتريت عشرين غلاما اشتريت عشرين كتابا المستعان فالمقصود بغلاما هنا عند, عند الشيخ هم يعني العبيد <تصفيق> نعم وهذا لم يعد ا ل آ ن و إ ن كان ب ط ر ي ق ة أ خ ر ى أ و تجاره رقيق كما يسمونها الله المستعان <تصفيق> نعم اشتريت عشرين كتابا اشتريت عشرين كتابا بارك الله فيك نعم اشتريت ما ا ع ر ا ب اشتريت اشتريت فعل ماضي نعم مبني على السكون ما شاء الله لاتصاله بالتاء ا ل م ت ح ر ك ة والتاء ا ل م ت ح ر ك ة <تصفيق> يعني هذا تمييز ملحوظ, ملحوظ, تميز ملحوظ الاتصال بتاء ا ل م ت ح ر ك ة وتاء ا ل ا ل م ت ح ر ك ة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل اشتريت و عشرين ما اعراب عشرين اشتريت عشرين اشتريت ساري ت عشرين ابو سأرى يا ع ا م د ان شاء الله、سأرى. ساكتب س أ ك ت ب المثال عشرين مفعول به عشرين مفعول به نعم منصوب بماذا عشرين ها ه منصوب بالياء نعم منصوب بالياء النائبه ه نعم النائبه يعني ف ت ح ة ل أ ن ه تمام آه. <تصفيق> ملحق بجمع المذكر السالم نعم ملحق بجمع المذكر السالم تمام جيد عشرين غلاما غلاما غلاما ما اعرابها نعم تمييز نعم تمييز المنصوب تمييز منصوب بالفتحه ة وعلامه تنصب ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر أ و تمييز تميز ا ل م ن ف و ض تمييز ا ل م ن ف و ض منصوب ب ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر جيد、مم. طيب أ ن انا أكثر أ أ ك ث ر منك مالا أ ن ا أ ك ث ر منك مالا أ ن ا ما اعرابها تمييز ختماله تمييز غلاما تمييز ا ل د ا ت نعم تمييز ا ل د ا ت نعم أ ن ا أ ك ث ر منك مالا أ ن ا ضمير منفصل نعم لا عليك اعتقد انني انا الذي أ خ ط أ ت ل أ ن ن ي أ ت ا ب ع ك في كلا الغرفتين فربما تفوتني بعض ا ل أ ش ي ا ء أكثر نعم إذن اكثر أنا ضمير منفصل مبني ا ضمير على ل س و ن في محل رفع جيد محل أ ك خبر خبر خبر نعم أ ك ث ر خبر مغفور و ع ل ا م ة رفعه أه الضمه ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه احسنتم أ ك ث ر منك ذلك منك أه منك ان شاء الله م ش ر ن ع م يا رب المدارس نعم نعم يعني من حرف جر حرف جر والكاف ضمير ضمير متصل ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مبني على احسنتم ل ف ت في محل ج نعم أ ن ا أ ك ث ر منك مالا مالا ما يعرف مالا تمييز نعم يعني أ ن ا اكثر من كمالا تمييز م ا ذ ا تمييز ا ل ن س ب ة أ م تمييز الذات يعني تمييز ملحوظ ام ملفوظ تمييز ملفوظ أه؟ الملفوظ هو ما يتعلق بالوزن والعدد و ا ل م س ا ح ة يعني هذا تمييز ملحوظ تمييز ملحوظ ما هو السبب لماذا قلنا تمييز ملحوظ نعم نعم لماذا قلنا أ ف ع ل تمام جاء بعد اسم التفضيل أ و أ ف ع ل التفضيل نعم لا ليس محول ليس محول و إ ن م ا جاء بعد اسم التفضيل أ ن ا أ ك ث ر أ ي ا على وزني أ ف ع ل اسم تفضيل نعم جاء على وزني أ ف ع ل أ ي اسم التفضيل <تصفيق> وهكذا نقول في زيد زيد أ ك ر م منك أ ب د ا ل ل ه خير زيد أ ك ر م منك ابدا إ ن هذا فيما يتعلق بالتمييز بالتمييز <تصفيق> <تصفيق> طيب نعلكم <تصفيق> <لا> <تصفيق> آه طيب آه نمر إ ل ى باب آ خ ر ب ف ض ل الله تعالى وهو باب الاستثناء باب الاستثناء قال المؤلف رحمه الله وحروف الاستثناء ث م ا ن ي ة وهي إ ل ا وغير وسيوى وسوى وساوى و وحلا وعدا وحاشا إ ذ ن ما هو ا لسنا ا ت ث ء ا لسنا ا ت ث ء و إ خ ر ا ج ا ل ب ع ض من ا ل ك ل ب إ ل ا أ و إ ح د ى خ واتيا نعم إ خ ر ا ج ا ل ب ع ض من ا ل ك ل ب إ ل ا أ و إ ح د ى خ واتيا م ث ل ا ً نجح ت ل ا م ي ذ ة ا ل م د ر س ة ولم ينجح تلميذ منهم اسمه خالد فكيف نخرج خالدا في الكلام من التلاميذ ا ل ن ج ح ي ن نقول نجح التلاميذ الا خالدا أو إلا خالدا、لا. إلا إ خالدا نقف على تنوين النصب حتى يتبين ا ل ح ر ك ة ا ل إ ع ر ا ب ي ة نعم إ ل ا خالدا فهنا أ خ ر ج ن ا خالدا وهو البعض من التلاميذ الناجحين وهو الكل فهذا هو الاستثناء اكلت ة أ ك السمكه أكلت ة السمكة إلا ر أ س الا إ ر أ س ه ا وطبعا هناك بعض آه الاسماك أ س م بعض ا ل أ يؤكل ر أ س ه ا نعم سوى سمك السردين هذا لا يؤكل راسه أ س ه ر أ الا أ ك ت ل إلا س م ك ة راسها أ س ه عفوا إلا ر أ فهنا أ خ ر ج ن ا ا ل ر أ س وهو البعض من السمكه ة هو سمك القرش ي أ ك ل رؤوس بني آدم ادم ل هناك نوع من الاسماك ي أ ك ل راسها بل يوزن في الميزان كذلك لو أ ر د ت شراء السمك لا وزنه لك بائع ا ل أ س م ا ك كذلك في الميزان نعم <تصفيق> مثلا استيقظ ا ل ط ل ب ة ل ص ل ا ة الفجر استيقظ ا ل ط ل ب ة إ ل الا سعيدا إ سعيدا استثنينا سعيدا من الطلبه ة وهو البعض الكل من البعض من الكل إ ذ ن ما هو حكم المستثنى ب إ ل ا ف ل ص و ت في صوت ها شروق ايمان في صوت هناك هذا البلطورك م ش ك ل ة شروق ايمان ليس هناك صوت Result.